ظهرت أسطورة أتلمتس المفقودة مع أفلاطون الفيلسوف الإغريقي ففي ثلاث 160 قبل الميلاد كتب هذا الفيلسوف الشهير كتابا يشرح فيه أتلمتس التي يصفها بأنها كانت أكبر من آسيا وليبيا مجتمعتين من الجدير ذكره أن ليبيا كانت تمثل شمال أفريقيا أما آسيا فقد كانت اسما آخر لجزيرة قبرص ثم أطلق فيما بعد على كل قرة. آسيا المعروفة في الوقت الحالي ظهرت أتلانتس حسب ما يقول أفلاطون إلى الوجود قبل تسع آلاف سنة في واجهة دعائم هرقل والتي تعرف الآن بمنطقة مضيق جبل طارق تقع بمحاذاة مدخل البحر الأبيض المتوسط. ويذكر أفلاطون أن سكان أكلمتس كانوا يمتلكون قوة بحرية عظيمة مما جعلهم جشعين وكان سببا في فساد أخلاقهم وبعد أن قدوا هجوما فاشلا على مدينة أثينا وقعت كارثة طبيعية مفاجئة غرقت بسببها تلك الجزيرة في غضون ليلة وضحاها وأصبحت بقعة ضحلة من ألاطين يستحيل العثور عليها كثرت على النظريات حول تحديد مكان أتلنتس والتي ربما استوحى منها أفلاطون كتاباته حولها فعلى سبيل المثال يعتقد الفيزيائي الألماني رينار كون أن منطقة أتلنتس كانت تقع عند الساحل الإسباني الجنوبي وقد جرفها الطفان في الفترة التي امتدت بين 800 إلى 500 قبل الميلاد وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية كتلتين مستطيلتين في بقعة طينية ويعتقد راينز أنها ربما كانت بقايا معبد كان قد وصفه أفلاطون بينما يقول الجيولوجي السويدي أورث إيرلينرسون أن أيرلندا تتفق مع أوصاف أفلاطون حول أتلمتس وتتطابق معه والبعض الآخر يرى أن أتلمتس هي جزيرة سيبرتل وهي أن أتلمتس أصبحت عبارة عن بقعة طينية ضحلة كانت قد غرقت في البحر عند مضيق جبل طارق منذ ما يقارب 11500 سنة هذا وقد ذكر الباحث أمريكي روبرت سامارست في كتابه اكتشاف الطالنتس ومفاجأة جزيرة القبرص أنه عثر على أدلة تؤكد وجود تلك القرة المفقودة بين قبرص وسوريا وذلك باكتشاف آثار مستوطنات بشرية تحت البحر وعلى عمق 1.5 كيلومترا على بعد 80 كيلومترا على الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص وهو يعتقد أن قبرص هي الجزء الذي ما زال ظاهرا من أطالنتس والدارسون التقليديون لأسطورة أتلانتس يرون أن القليل من الناس قد أولوها الانتباه اللازم لن أقاله أفلاطون حرفيا عن أتلانتس قبل مجيء العصر الحديث وفي ذلك الصدد كتبت الفيلسوفة جوليا أناس في كتابها الذي حمل عنوان أفلاطون مقدمة مقتضبة جدا ما يلي. سنخسر نقطة هامة عند قيامنا في البحث عن تلك الأمور أن اقتصرت مهمتنا فقط على استكشاف الأرصفة البحرية